بوك تو تريسة اي وثلاثون وثلاثون في القطار في القطار دالي اوفا افوزوتزا بيرلين هل هذا هو القطار إلى برلين؟ هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Когда тренува возвод. متى يغادر القطار؟ متى يغادر القطار؟ Когда пристигнува возвод в Берлин. متى يصل القطار إلى برلين؟ متى يصل القطار إلى برلين؟ Простете, смејам ли да поминам? Исмахли, хел јумен ан амор? Исмахли, хел ан амор? Мислам дека ова е моето место. Агтакду ана ова мекани. Агтакду ана ова мекани. Мислам дека вие седите на моето место. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. كادا في عربة زسبينة. أين عربة النوم؟ أين عربة النوم؟ في عربة زسبيينة إنكرايو توزد. عربة النوم في آخر القطار. عربة النوم في آخر القطار. أكاد وAGON زيادةً نبصتوك. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. مجمع لدسبيام دولم. أيمكنني أن أنام تحت؟ أيمكنني أن أنام تحت؟ Можам ли да спиям يمكنني ان انام في الوسط؟ اي يمكنني ان انام في الوسط؟ Можам ли да يمكنني ان انام فوق؟ اي يمكنني متى نصل إلى الحدود؟ متى نصل إلى الحدود؟ هل كُدّل قطّاً بطوّانة إلى برلين؟ كم يدوم السفر إلى برلين؟ كم يدوم السفر إلى برلين؟ دَلِي فَزَتْ دَوْسْنِ هل القطار متأخر؟ هل القطار متأخر؟ هل عندكم شيء للقراءة؟ هل عندكم شيئا للقراءة؟ može li هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ دالى بى مى رزبودىلى من فضلك هل توقدني الساعة السابعة صباحا؟ من فضلك هل توقدني الساعة السابعة صباحاً؟